إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤولة سئلت بأي ذنب قتلت